ففغرت الفتاة فاهها دهشة ولكن الإنجليزي أسرع إلى مغادرة الدار قبل أن تستوضحه الأمر وفي فناء المنزل صادف الإنجليزي تبلون وزملائه البحارة فاقترب من تبلون وقال له وهو يتأبط ذراعه هلم معي أيها الرفيق إذ لدي ما أقوله لك وجاء يوم الخامس من سبتمبر اخيرا؟ وكان ميسيو موريل قد رحل إلى باريس منذ بضعة أيام ينشد معونة صديقه دينجلار الذي يدين له بمكانته وما وصل إليه ولكن نفس دينجلار الوضيعة أبت أن تعترف بهذا الدين فكان أن خرج موريل من لدن دينجلار وهو صفر اليدين وعاد الرجل القانط إلى مرسيليا ولم ينبس بكلمة شكوى واحدة، بل سار تواً إلى غرفته الخاصة وأشار إلى أحد الخدم بأن يستدعي الصراف وحال وحالما رأت مادام موريل حالة زوجها، قالت لإيمانويل لقد ضاع كل أمل. ورأت المرأة الطيبة أن تسارع باستدعاء ابنها مكسيميليان الضابط بالجيش ليقف بجانب أبيه وقت محنته ولم تخطئ المرأة في تقدير حرج الحالة لأن موريل بعد أن دخل غرفته واستدعى كوكلس إليه روى هذا الأخير بعد برهة وهو يخرج من الغرفة مصفر الوجه بادي التأثر والارتباك والذهول ووصل ماكسيميليان في الصباح الباكر من اليوم المحدد للدفع واستقبلته أمه وأخته في شوق ولافة وقالت الأم لابنتها اذهبي إلى والدك يا جوليا وزفي إليه نبأ عودة ماكسيميليان فخرجت جوليا مسرعة وعندما بلغت منتصف الدرج التقت برجل غريب يحمل رسالة وبادرها بالفرنسية في لهجة إيطالية أظنك الآنسة جوليا أليس كذلك؟ نعم يا سيدي إليك هذه الرسالة فقرأيها بإمعان فعليها تتوقف سلامة أبيك فاختطفت الفتاة الرسالة من يد الرجل ونشرتها بين أصابعها المرتجفة وقرأتها بسرعة وكان هذا ما جاء بيها اذهبي في الحال إلى شارع ديميلهان وادخل المنزل رقم خمسة عشر ثم اطلبي من البواب مفتاح الغرفة التي في الطابق الخامس وستجدين فوق موقد في تلك الغرفة كيس نقود مصنوع من الحرير الأحمر فخذيه إلى والدك ومن الضروري أن يصل ذلك الكيس إلى يديه قبل الساعة الحادية عشر أنت وعدت بأن تنفذ ما بالرسالة بدقة فاذكري وعدك وبري السندباد البحري وأفلتت من فم الفتاة صيحة فرح ورفعت عينيها إلى الرسول لتسأله عمن يكون منقذهم ولكنها لم تجد له أثراً وفي هذه الأثناء كانت مدام موريل قد قصت على ولدها مكسيميليان كل شيء، وصورت له حالة والده على حقيقتها، فذعر الشاب وهرول إلى مكتب والده، فطرق بابه، ثم فتحه ودخل، ولم يكن ميسيو موريل ينتظر عودة ابنه، فنهض واقفاً وقد أذهله حضوره الفجائي وألقى الشاب بنفسه بين ذراع والده وضمه إلى صدره غير أنه عندما رفع رأسه كان مصفر الوجه بادي للطراب وقال لأبيه بصوت مرتجف لماذا تحمل مسدسين في جيبك يا أبي؟ فحدج الرجل القانط ولده بنظرة طويلة وقال مكسيميليان إنك رجل ورجل شريف ولا بد أن أمك حدثتك بكل شيء وأظنك توافقني على أن الدم يمحو العار يا والدي فقال الشاب وقد فهم قصد أبيه صدقت يا أبي ثم مد يده إلى أحد المسدسين ثم أردف مسدس لك ومسدس لي الشكر لك يا أبي غير أن موريل قبض على ذراع ولده وقال بلهجة المؤنب وأمك وأختك من ذا الذي يسهر عليهما؟ فتردد الشاب لحظة ثم بدت في عينيه دلائل العزم وعاد فسحب يده وركع عند قدمي أبيه فهمس هذا بصوت مختلج إني أباركك يا بني باسم ثلاثة أجيال كرام من أسلافنا ولعل ما حرمه على سوء الحظ يهبه لك ربك فعمل بجد يا ولدي وقاتل في ميدان الحياة بجلد وشجاعة من أجل أمك وأختك والآن انهض يا بني واذهب إليهما وحطهما بحنانك وتأهب الشاب للانصراف ولكنه لم يستطع فترنح مكانه وقد خانته قواه فخف إليه أبوه وضمه إلى صدره بقوة وصاح تشجع يا ولدي فاندفع الشاب إلى الخارج وسقط موريل في مقعده وأرسل بصره الزائغة إلى الساعة المعلقة بالجدار فوجد أنه لم يبقى لديه غير سبع دقائق ولاحك أن عقرب الساعة يتحرك بسرعة خارقة ومن المستحيل علينا أن نعرف ما دار في خلد ذلك الرجل في هذه اللحظات الهائلة وهو على حافة الأبدية على أن وجهه وإن كان مبللا بالعرق إلا أنه ظل ساكنا هادئا وعينيه المبللتان بالدموع كانتا تنظران إلى السماء في خشوع وتحرك عقرب الدقائق ودنت اللحظة الرهيبة مد يده وتناول احدى الغدارتين وفجأة سمع صيحة عالية كانت صيحة ابنته جوليا التفت وراءه وراء الفتاة فارتجفت يده وسقط المسدس من قبضته صاحت جوليا بأنفاس لاهثة وصوت يذهب بين البكاء والضحك أبي أبي أشكر الله لقد نجوت وألقت بنفسها بين ذراعيه ورفعت أمام عينيه كيسا من الحرير الأحمر وتناول موريل الكيس وقد تولته الدهشة تذكر أنه كان يملك ذلك المتاع في يوم من الأيام وفتح الكيس فوجد به السند الذي كتبه لمدير الشركة بمبلغ 287500 فرانك وعليه كلمة دفع ووجد أيضا شيئا دقيقا ملفوفا في قصاصة ورق متوسط الحجم فنشر الورقة ووجد بها ماسة كبيرة خلابة وقرأ بالورقة كلمة سند جوليا ودقت الساعة في تلك اللحظة آخر دقة ودوى صوت مرتفع يصيح صاحبه ميسيو موريل ميسيو موريل فنهض موريل مندهشا ودخل إيمانويل الغرفة وكان محمر الوجه بادي الغبطة راح يصيح السفينة فرعون السفينة فرعون ماذا تقول السفينة فرعون لا ريب أنك مجنون فأنت تعلم أنها غرقت بل إنها السفينة فرعون بعينها وهي تتأهب لدخول المدينة فسقط موريل في مقعده خائر القوى كانت المفاجآت السارة المتوالية أكثر من أن تتحملها أعصابه في آخر لحظة غمغم إذا كان حقا ما تقول فإني أعتقد أن الله كان أرحم بنا من أن يتركنا للهزيمة والعار فالشكر لله هلم بنا يا أولادي لنرى بأنفسنا قال ذلك ونهض ولم يمضي وقت طويل حتى كانت عائلة موريل جميعها في الميناء وظهرت السفينة بعلمها الخفاق وقد كتب على أحد جوانبها فرعون شركة موريل وأولاده بمرسيليا وكانت تشبه السفينة فرعون الحقيقية كل الشبه بل وكانت محملة بالبضائع التي انتظرها موريل بفارغ الصبر وهو مأخوذ بين الأمل واليأس لم يعد بالطبع هناك شك أو ارتهاب وقد رأى موريل ومن معه تلك المعجزة المذهشة وبينما كان موريل وولده يتعانقان من فرط السعادة خرج من بين الناس رجل له لحية سوداء كثيفة تخفي أكثر من نصف وجهه وبقي يراقب الأب وابنه وفي عينيه أبلغ نظرات الإشفاق والعطف ولم يلبث أن غمغم بصوت خافت ألا فالتهنأ أيها الرجل بما قدمت من خير ونزل بضع درجات من سلم الميناء ثم صاح جاكومو جاكومو وفي الحال برز قارب صغير من أحد المنحنيات فقفز إليه الرجل المجهول وسار ذلك القارب باتجاه يخت بديع على قيد بضعة أمتار ولما التصق القارب باليخت قفز المجهول إليه بخفة وألقى ببصره مرة أخرى نحو موريل فرأى الابتسامة السعيدة تعلو وجهه وهو رافع عينيه إلى أعلى وكأنه يبحث في السماء عن المحسن إليه غمغم الرجل المجهول قائلا الآن وداعاً أيتها المرؤة وداعاً أيتها الإنسانية وداعاً لجميع العواطف الشريفة والمشاعر السامية لقد جئت لكي أدفع ثمن المعروف ففعلت وبقي أمامي أن أدفع ثمن الشر لمن زرع الشر وأكيل له بمثل كيله للأبرياء الفصل العاشر يقيم الكونت ديميرسوف فرناندو سابقاً في صرح فخم في شارع ديهلور بباريس وكان ابنه الفيكونت ألبرت ديميرسوف يشغل جناحاً في ذلك القصر يفصله عن باقي البناء فناء كبير وتحيط به حديقة غناء أشجارها باسقة ذات طلع نضيض وجلس ألبرت في صبيحة أحد الأيام في إحدى غرف الطابق الأول وكانت أمامه مائدة مستطيلة عليها تشكيلة كبيرة من أنواع التبغي والسيجار والسجائر إلى جوار صندوق مليء بالغلايين المطاعمة الجميلة الصنع وحوالي الساعة العاشرة إلا ربعا دخل عليه وصيفه جرمين الذي يوليه كل ثقته وفي يده حزمة رسائل كبيرة وضعها على المائدة واخذ ألبرت يستعرضها بين أصابعه بغير اكتراث فوقع نظره من بينها على اثنتين مكتوبتين بخط دقيق وتفوح منها رائحة عطرية طيبة ففضها بشيء من العناية وقرأهما بعناية ثم قال للوصيف كيف وصلتك هاتان الرسالتان؟ أحدهما بطريق البريد وجاء خادم دينجلار بالأخرى إذن أبلغ مدام دينجلار أنني قبلت المقعد الذي خصصته لي بمقصورتها في المسرح ثم نبئ روزا أنني سأذهب إليها بعد خروجي من الأوبرا لأتناول معها طعام العشاء حسب رغبتها واحمل معك إليها ست زجاجات من أجود أنواع النبيذ ومتى ستتناول طعام الإفطار يا سيدي؟ في الساعة العاشرة والنصف تماما وقد يأتي دينبراي أيضا وعلى كل حال سأتناول طعام الإفطار في الموعد الذي حددته للكونت ولو أني قليل الثقة في أنه سيحافظ على كلمته ولكن هل استيقظت والدتي مرسيدس نعم يا سيدي إذن أخبرها أنني سأراها عند الساعة الثالثة لأسألها أن تسمح بأن أقدم إليها بعض الأصدقاء وفي تلك اللحظة وقفت بالباب إحدى المركبات ثم أعلن قدوم ميسيو لوسيان دابري وكان لوسيا شابا أنيقا طويل القامة جذاب الملامح أزرق العينين كثيرا ضمام الشفتين وقد خف إليه آلبرت حال ما رآه وهو يصيح طاب صباحك يا صديقي الواقع أنني لم أكن أتوقع قدومك هكذا مبكرا هل سقطت الوزارة؟ كلا يا عزيزي لن تسقط قبل أن تسقط الوزارة الإسبانية وعلى فكرة هل بلغ كأن أسعار القطع الإسباني قد تداور تدهورا فاحشا؟ لقد ربح البارون دينجلار من تدهورها في يوم واحد أربعين جنيه فرفع آلبرت حاجبيه دهشة وهتف يا له من رجل محظوظ لعل ذلك راجع إلى اتصاله بك وخطب ودك بصفتك سيكرتيرا وزير الداخلية فابتسم لوسيان ولم يجب واستطرد آلبرت هل تعلم يا صديقي أنني أعددت لك مفاجأة مدهشة تذهب عنك ضجرك من حياتك التي تسير على وطيرة واحدة كما تقول لك؟ إنني سأقدم لك اليوم صديقا جديدا سوف يجلب السرور إلى نفسك آه إني أسمع صوت صديقنا بيكامب في الغرفة الأخرى واقبل الخادم في تلك اللحظة يعلن قدوم مسيو بيكامب فقال ألبرت، وهو يقوم للقاء القادم، ادخل يا بيكامب، هو ذا لوسيان الذي ينتقد مقالاتك قبل أن يطالعها، وتصافح الجميع، ثم سأل بيكامب، إنني في عجلة من أمر يا ألبرت، فإذا كان الطعام قد أعد، فهي بنا لنتناوله، لأني أود الإسراع إلى الغرفة التجارية، فقال ألبرت، انتظر قليلا، فإنني أتوقع قدوم شخصين، فقال بيكامب متسائلاً ومن هما شخصاً كالذان تنتظرهما؟ فأجاب آلبرت أحدهما نبيل والآخر قانوني ولم يكد آلبرت يتم قوله حتى دخل الخادم وقال بصوت مرتفع ميسيو شاتوريتو وميسيو ماكسيميليان موريل فبهت آلبرت ونهض وهو يغمغم موريل؟ موريل؟ من هو موريل هذا؟ ودخل شاتوريتو الغرفة وهو يصيح طاب صباحك يا عزيزي ألبرت دعني أقدم لك الكابتن ماكسيميليان موريل قائد حامية سافس وهو صديقي وأكثر من صديقي إنه منقذ حياتي وتنحى جانبا فظهر خلفه شاب نبيل الطلعة واسع الجبهة ناصع الجبين له عينان جذابتان وشارب أسود جميل وكان يرتدي ثيابا عسكرية أنيقة يزينها وسام الليجيون دونر أحنا الضابط رأسه باحترام فقال آلبرت في تأدب إن الكونت شاتوريتو يعرف كيف يقدم أصدقاءه وأنت صديقه فأنت إذن صديقنا قال شاتوريتو بل إنه أكثر من صديق بالنسبة إليه فقد أنقذ حياتي من موت محقق عندما كنت في بلاد الجزائر ورحل حرب دائرة بيننا وبين العرب فقال آلبرت يلوح أن اليوم يوم المنقذين فلن تمضي خمسة دقائق أخرى حتى أقدمكم للشخص الذي أنقذ حياتي فسأل لوسيان ومن أين سيجيء منقذك هذا؟ لست أدري ولكنه كان في روما منذ ثلاثة شهور حينما دعوته وأظنكم تذكرون أنني قضيت مدة طويلة سائحا في إيطاليا مع صديق البارون فرانس دي إبناي وسأنتهز فرصة الدقائق الباقية لأحدثكم عن ضيفي الغريب الأطوار كان تعرفي بهذا الرجل في إيطاليا إذ كان يشغل الجناح المجاور لنا في الفندق وتوثقت بيننا أواصر الصداقة على مر الأيام ورأيت من كرمه وثرائه ما لو تحدثت به لما صدقتموني وحدث أن اختطفتني عصابة يرأسها شاب مستهتر اسمه لويغي فامبا يخشاه أهل روما جميعا لبطشه وقوة شكيمته وذهب بياللصوص إلى مغائر حالكة تعرف بسيراديب سان سبستيان حيث بقيت سجينا وقيل لي أنني سأبقى كذلك حتى أدفع مبلغ أربعين فرانك أو أقتلى بعد عشر ساعات ولسوء الحظ أن رحلتي كانت قد أوشكت على الانتهاء وكادت نقودي معها أن تنفذ فكتبت إلى صديقي البارون فرانز أستنجد به وكنت واثقا أن لويغي فامبا لن يرجع عن عزمه فجاء فرانز بالضيف الذي سأقدمه لكم بعد دقائق وهو رجل في قامتي وجسمي فقال كلمتين اثنتين لزعيم اللصوص كنت بعدهما حرا طليقا وأما اسم منقذي فهو الكونت دي مونت كريستو ولعله اشتق لنفسه هذا الاسم نسبة إلى جزيرة صغيرة هو مالكها وسيدها فسأل لوسيان لابد أنه غني إذن هل قرأت قصص ألف ليلة وهل تعرف أن أبطالها من أي طبقة هم ينتمون أو أن حقائبهم مكدسة بالقمح أو بالماس إن الف ليلة تحدثنا عن بعض صياد الأسماك الفقراء المدقعين الذين لا يلبثون حتى يدخلوا بعض المغائر وإذ تنفتح أمامهم كنوز الهند إن الكوندي مونت كريستو مثل أحد أولئك الصيادين بل إن له أيضاً اسماً مأخوذاً من الف ليلة لأنه يدعو نفسه في كثير من الأحيان باسم السندباد البحري ولديه مغارة ملآ بالذهب فقال ماكسيميليان موريل لقد سمعت أنا أيضا مثل هذا الاسم من بحار قديم يدعى تابلون ودقت الساعة العاشرة والنصف في تلك اللحظة ولم يكد رانينها يتلاشى حتى أقبل جيرمين ووقف بالباب وقفة احترام وأدب وقال معلنا قدو مزائر جديد الكونت ديمونت كريستو وظهر الكونت على عتبة الباب وكان مرتدياً ثياباً متناهية في البساطة ولكنها على جانب كبير من النظافة والأناقة وتقدم الكونت إلى منتصف الغرفة وهو باسم الثغر واقتراب من ألبرت فحياه تحية رقيقة فقال الشاب لقد كنت أحدث أصدقائي الآن عنك وعن سجاياك وبدأ ألبرت يقدم أصدقاءه للكونت واحدا فواحدا والكونت يحييهم باحترام ممزوج بشيء من البرود ولكنه حالما ما سمع اسم مكسيميليان موريل تصاعد الدم إلى وجنتيه واضطرب جفناه وهنا قال ألبرت أيها السادة لقد أعد طعام الإفطار فانتقلوا جميعا إلى قاعة الطعام فلما أخذوا أماكنهم حول المائدة قال ألبرت موجها حديثه للكونت دي مونت كريستو يا سيد الكونت إني لا أخاف غير شيء واحد وهو ألا يروقك طعامنا فابتسم الكونت وأجاب أنت مخطئ يا صديقي فأنا لا أؤثر لونا من الطعام على لون ولو أني لا أكل إلا القليل والواقع أنني أحب أن أقضي جل اوقات فراغي وأنا مستسلم لغيبوبة اختيارية وذلك باستعمال مادة غريبة عبارة عن مخلوط من الأفيون النقي وأجود أنواع الحشيش فسأل بكامب في دهشة وهل تحمل هذا المخلوط معك يا سيدي؟ دائما واخرج الكونت حجرا كبيرا من الزمرد على شكل علبة لها غطاء من الذهب الخالص وكان بداخلها أربع أو خمس حبات صغيرة لها لون أخضر قاتم، وتناقل الشبان تلك الزمردة بين أيديهم، ولم يهتموا في الحقيقة بالأفيون مثل ما اهتموا بالحجر الكريم. قال بكامب: إن هذه الزمردة من النوع النفيس النادر، فقال الكونت كان لدي ثلاث زمردات في هذا الحجم، فقدمت احداهما لملك اليونان، والأخرى للبابا وهذه هي الثالثة وأما ملك اليونان فقد وهبني حرية امرأة ووهبني البابا حياة رجل فقال آلبرت من عجب حقا أنك تصادق الملوك كما تصادق اللصوص وسفاك الدماء ولا أظنك نسيت كيف أنقذت حياتي من براثني لويغي فامبا فأجاب الكنت ليس هناك ما يدعو إلى العجب لأنني عرفت لويجي فامبا منذ أكثر من عشر سنوات ولقد صادفته حينما كان يرعى الأغنام فقدمت له بضع قطع ذهبية لأنه دلني على الطريق الذي أريد أن أسلكه غير أنه رفض ما قدمته له بتاتا ثم قبله أخيرا على شريطة أن أتقبل خنجرا قدمه لي كان عزيزا عليه لأنه من صنعه وحدث بعد بضع سنوات أن صادفني ولا أدري كيف نسيني رغم الهديتين اللتين تبادلناهما، فكمن لي مع أعوانه، غير أنني قبضت عليهم جميعاً، وكان في استطاعتي إذاك أن أسلمهم للعدالة لتقتص منهم، غير أنني فضلت أخيراً أن أطلق سراحهم على شرط أن لا يقفوا في طريقي أو في طريق أحد من أصدقائي، وكان من حسن حظي الفيكونت ألبرت أنه كان جاري في فندق لوندرا فبادرت إلى معونته وسكت الكونت فراح الجميع يرمقونه بنظرات هي مزيج من الدهشة والفضول والرهبة استطرد الكونت والآن أخبرني يا فيكونت أذكر أنك حدثتني في روما عن قرب زواجك فهل أهنؤك؟ فأجاب الشاب مازال الموضوع قيد البحث ولكنني آمل أن أقدمك قريبا لزوجة المستقبلية الآنسة يوجيني دينجلار يوجيني دينجلار؟ أليس والدها هو البارون دينجلار؟ نعم، هل تعرفه؟ كلا، ولكن من المحتمل أن أتقدم إليه قريبا لأن لدي معه معاملات مالية تختص بأسهم الشركة ريتشار الإيطالية وشركة تومسون وفرنش الإنجليزية ولما نطق الكونت بالاسمين الأخيرين رفع عينيه ونظر إلى ماكسيميليان موريل الذي لم يلبث صاح تومسون وفرنش هل تعرف هذه الشركة يا سيدي؟ فقد تستطيع أن تضع حدا للأبحاث التي بذلناها عبثا إن هذه الشركة قدمت إلينا فيما مضى خدمة من أجل الخدم ولا أدري لماذا تعمدت إنكار جميلها علينا فيما بعد فقال مونت كريستو سأكون رهن اشارتك يا سيدي، وهنا نهض الجميع عن المائدة، فانتهز مونتي كريستو الفرصة واقترب من مكسيميليان، وقال له هل أنتم جميعا سعداء يا صديقي؟ كل السعادة يا سيدي، ولكم يسرني ويسر أختي جوليا وزوجها أن تزورنا في منزلنا؟ وأخرج من حافظة أوراقه بطاقة بعنوانهم وقدمها لمونت كريستو فتقبلها شاكراً وقال وهو يحني رأسه باحترام ثق يا سيدي أنني سأزوركم عما قريب وعندما صرف الجميع وانفرد آلبرت بالكونت قال الأول والآن هل يسمح سيد الكونت ان أقدمه إلى والدي الكونت ديميرسوف والكونتس والدتي كي يقدم لك شكرهما الخاص على انقاذك حياتي؟ فأحنى الكونت رأسه باحترام ولم ينطق بكلمة وانتقل الاثنان إلى جناح الكونت ديميرسوف وكان في انتظارهما في غرفة الاستقبال وهو يرتدي بزته الرسمية تحليها أرفع الأوسمة والنياشين وخف الكونت لاستقبال ضيفه بخطا سريعة ثابتة وقد رآه مونت كريستو وهو يتقدم نحوه فلم يحرك ساكنا للقائه وخي لك أن قدميه قد ثبتتا بأرض المكان وعينيه رشقتا في وجه الكونت ديميرسوف وقال دي ديميرسوف وهو يحيي مونت كريستو بابتسامة كيف نشكرك يا سيدي إنك قدمت لبيتنا يدا لا ننساها إذ أبقيت على وريثنا الوحيد وهي خدمة أجل من أن يعبر عنها بشكر وكم كان بودي أن أبقى معك طويلا ولكنني مضطر للاعتذار حيث يجب أن أحضر جلسة مجلس النواب التي ستنعقد اليوم لأنني سأقود حملة ضد الوزارة وهتف آلبرت في تلك اللحظة آه ها هي ذي والدتي فحول مونت كريستو رأسه بسرعة ورأى الكونتس مصفرة الوجه بادية بالاضطراب، هب واقفاً وأحنا رأسه لها باحترام، أما هي فإنها جعلت تتقدم ببطء ويتقول في صوت يضطرب قليلاً سيدي، إني مدينة لك بحياة ولدي، ولذلك فإني أباركك، فأحنا الكونت رأسه حناءة كبيرة، كان وجهه أشد صفراراً من وجه مرسيدس وعندما نظر إليها مرة أخرى رآها ترفع عينيها إلى السماء في ضراعة وخيل له أنه يرى الدموع تجول في مآقيها واعتذر الكونت مرسوف عن البقاء ثم انصرف فتحولت الكونت إلى مونتي كريستو وقالت هل لك سيد الكونت أن تشرفنا بقضاء النهار معنا؟ إني شاكر لك فضلك يا سيدتي ولكني أخشى أن يخيم الظلام قبل أن أعرف المكان الذي سأقيم فيه بباريس لأنني جئت من المحطة رأسا إلى هذا المنزل إذن فأرجو ألا تحرمنا من هذا الشرف يا سيدي فهل تعيدنا بذلك؟ فلم يجب الكونت واستطردت مرسيدس إني لا أقف في سبيل رغبتك أو حريتك يا سيدي ولكني لا أرغب أن ينحصر شكرنا لك في مجرد الكلام فأحنى الكونت قامته احتراما وكان قد خشي تخذله قواه وتلحظ اضطرابه فسارع بالانصراف وعندما قفز مونت كريستو إلى مركبته لاحظ حركة ستائر احدى نوافذ الغرفة التي ترك فيها الكونت سدي ميرسوف وعندما عاد آلبرت إلى أمه وجدها جالسة في مقعد كبير ممتقعة الوجه مستغرقة في خواطرها بادرته قائلة ما معنى اسم كونت كريستو هذا؟ هل هو اسم عائلة أو مقاطعة؟ إنه اسم جزيرة في أرخبيل سكانيا اشتراها الكونت إن شكل الكونت وهيئته يدعوان إلى الإعجاب إنه في كل أقواله وحركاته يمثل منتهى النبل فقالت الكونتس في اهتمام متزايد، وكم تظن عمر الكونت؟ أظنه في الخامسة أو السادسة والثلاثين من عمره، وقد سمعته يردد ذلك كثيرا، وحسبك ذلك البريق الغريب الذي يلمع في عينيه، وشعره الحالك الذي لم تجلله شعرة بيضاء واحدة لتدرك أنه في عنفوانه، فلم تجب الكونتس، بل ألقت رأسها على المقعد في هدوء وسكون وغرقت فيما يشبه الأحلام، ثم لم تلبث أن أغمضت عينيها. وفي هذه الأثناء، كان مونت كريستو قد بلغ المنزل الذي بتاعه له خادمه الأبكم النوبي علي في الشانزليزية، ولم تكد المركبة تقف أمام باب الحديقة حتى هرع الاستقبال الكونت كل من وصيفه بريتسيو والخادم النوبي، وقضى الكونت بقية يومه وهو يتفقد منزله الجديد ثم أمر بريتسيو بإعداد المركبة ثانية وكان الليل قد بدأ يرخي سدوله عندما غادر الكونت الدار بصحبة وصيفه وأمر سائق المركبة بالذهاب إلى المنزل رقم 28 شارع لافونتين واضطرب الوصيف ظهراً لبطن واصفر وجهه ثم رسم إشارة الصليب على صدره ولم تمضي عشرون دقيقة حتى وصلت المركبة إلى أتويل وكان تأثر الوصيف وقلقه يزدادان كلما أوغلت المركبة في القرية وبعد خمس دقائق أخرى وقفت المركبة أمام المنزل المنشود وقفز السائق إلى الأرض وفتح بريتسيو باب المركبة فظهر البواب في تلك اللحظة وهو يقول من هذا؟ فأجاب الكونت وهو يقدم له عقد البيع أنا مولاك الجديد ثم سكت لحظة واستطرد ما اسم سيدك السابق اسمه الماركيز دي سان ميران وهو صهر ميسيو ديفيلفور الذي كان نائبا عاما في نيمس ثم في فرساي وزوجة ميسيو ديفيلفور هي الابنة الوحيدة التي رزق بها الماركيز فقفز الكونت من المركبة وهو ينظر إلى وصيفه الذي ازداد صفرار وجهه وتقدم الكونت من الباب وهو يقول للبوابي دون اكتراث آه تلك الابنة التي قضت نحبها منذ عهد قريب على ما أظن والآن هلما يا بريتسيو أحمل المصباحة وسر أمامي فأطاع الوصيف في سكون وسارى يتقدم سيده إلى الطابق الأول وبعد أن تجولا فيه قليلا خرج إلى الردهة فوجدا درجا حلزونيا يقود إلى الحديقة فصاح الكونت آه هو ذا سلم سري هذا غريب أضئ الطريق يا بريتسيو كيما أرى إلى أين ينتهي هذا الدرج فتنهد الوصيف لكنه رضخ للأمر فتقدم مولاه ونزل الدرج وعندما وصلا إلى الحديقة وقف بريتسيو كأنما تسمر في مكانه فقال الكونت هيا تقدم يا بريتسيو ولكن الوصيف كان يرتجف من رأسه إلى أخمص قدميه وبلغ به الذعر كل مبلغ واخذت عيناه تجولان في أنحاء المكان وكأنهما تبحثان عن أثر شيء مريع قال الكونت في إصرار تقدم فصاح بريتسيو كلا كلا إن هذا مستحيل لا أستطيع أن أتقدم فسأل الكونت بصوت أجش ما معنى هذا؟ معناه يا مولاي أنك لم تقع على هذا المنزل بطريقة الصدفة بل لا يمكن أن يتفق أنك تطلب شراء هذا المنزل بالذات وهناك مئات أفضل منه آه لماذا لم أحدثك بالحقيقة كلها لو أني فعلت ذلك لم اضطررتني إلى المجيء إلى هنا وكنت آمل أن يكون منزلك غير هذا ولكن يخيل إلي أنه لم يعد في أتويل غير منزل الجريمة فوقف مونتي كريستو على حين غرة وهتف لماذا أنت خائف يا بريتسيو؟ تقدم يا رجل وسربي إلى الحديقة ولا تنزعج من الأشباح ما دمت معي فجفف بريتسيو العرق المتصبب على جبينه ثم أطاع مكرها غير أنه كان يميل في سيره إلى الجهة اليسرى تدريجيا وكأنما أدرك الكونت غرضه فصار في الناحية المضادة وبلغ عدة أشجار مجتمعة وهناك توقف وهنا لم يستطع الوصيف المسكين أن يتمالك أعصابه فصاح بسيده تحرك يا مولاي ابتعد قليلا أتوسل إليك إنك تقف في المكان عينه أي مكان؟ المكان الذي سقط فيه فقال الكونت في برود يخيل إلي أنك جننت يا بريتسيو كلا يا سيدي إنني لم أجن فقال الكونت أصغي إلي يا بريتسيا إنك شديد الانفعال والذعر لدرجة تبعث على الاعتقاد بأن الشياطين قد تقمصت في جسدك رغم أن الشياطين أكثر عنادا من أن تتقمص في أجساد تقنطها نفوس مظلمة إني أعلم أنك تفكر دائما في تاريخ قديم يحوم حول انتقام خاص طالما تحدثت عنه في إيطاليا ولكنك لا ريب تعلم أن الحالة في فرنسا غيرها في إيطاليا وأن باريس تعجب برجال البوليس الذين يعرفون كيف يقبضون على المجرمين ويقتصون منهم وأنه لا يخيل إلي الآن أن القسيس بيزوني لم يحدثني عنك بصراحة ولم يصدق فيما ذكره لي بشأنك حينما كان في سياحته في فرنسا في سنة 1829 وأرسلك إلي ومعك خطاب منه عدد فيه مناقبك وقد انتويت أن أكتب للأب زوني وأحمله المسئولية التي تنجم عن سوء تصرفك وإذاك أستطيع أن أعرف كل شيء تريد إخفاءه عني فألقى بنفسه عند قدمي الكونت وهو يصيح لو عرفت الحقيقة يا مولاي لرثيت لحالي فأنا فقط انتقمت لنفسي حسنا ولكني أريد أن أعرف ماذا في هذا المكان له مثل هذا التأثير الشديد عليك فقال الوصيف في صوت عميق في هذا المكان تم انتقامي يا مولاي ممن؟ من ميسيو ديفيلفور فتصنع الكونت التفكير وقال النائب العمومي في نيمس سابقا؟ نعم يا مولاي لقد كان نذلا دنيئا فقال الكونت عجبا لك ألا تخشى أن أسلمك للعدالة لتقتص منك؟ فجث الوصيف عند قدمي مولاه وقال إنما قمت به خلال المدة القصيرة التي قضيتها في خدمتك خير دليل على إخلاصي وأمانتي ولكني سأفضي إليك بكل شيء وأعترف لك بما ارتكبت يداي وبذلك أضع حياتي تحت رحمتك تلك الرحمة التي تؤمن بها أكثر من إيماني بعدالة القضاء ورحمته فقال الكونت وهو يجلس على مقعد قريب حسنا إني مصغن إليك فتكلم قال بريتسيو إن القصة تبدأ في سنة 1815 عندما كنت أقيم مع شقيقي الأكبر في قرية روجليانو وحدث أن انتظم أخي في سلك الجندية وأصبح ملازما في فرقة جميع جنودها من الكورسيكيين ولا يخفى أن نابليون كان كورسيكي الموطن ولذلك لم تكن ترى في الجيش الفرنسي جميعه فرقة أكثر تحمساً للإمبراطور وأكثر استعدادا لبذل آخر نقطة من دمائها في سبيله من تلك الفرقة فعندما عاد الإمبراطور نابليون من جزيرة ألبا لحق به أخي مع فرقته إلى موقعه واترلو حيث أصيب بجرح بالغ وتقهقر مع الجيش إلى ما وراء اللوار وفي أحد الأيام وصلتني رسالة من أخي يخطرني فيها أن الجيش تمزق وتشتت وأنه سيعود إلينا عن طريق شاتيرو وكليرمونت مونت ونمس. ويتوسل إلى أن أترك له أي مبلغ من المال عند صاحب إحدى الحانات في نيمس، وكان معي وقت إذن ألف فرانك، فتركت نصفها مع إسباثيا زوجة أخي، وسرت إلى نيمس بالنصف الثاني، وحدث في تلك الأثناء أن وقعت مذابح جنوب فرنسا المشهورة التي قتل فيها علناً وعلى مرأة من رجال الحكومة كل من ينتمي إلى نابليون بونابارت، وعندما وصلت إلى الحانة المتفق عليها في نيمس علمت أن أخي كان إحدى ضحايا هذه المذابح وقد حاولت عبثاً أن أتعرف على القتلة للثأر منهم فلما أعياني البحث فكرت في العدالة الفرنسية التي سمعت عنها الشيء الكثير فسارعت لمقابلة النائب العمومي أبثه شكواي فقال مونتي كريستو في قلة اكتراث وذلك النائب العمومي هو ديفالفور نعم يا سيد الكونت ولقد ذهبت إليه وقصصت عليه قصتي ورجوته في أن يعمل على وضع الحق في نصابه وأن يأخذ المجرمين بجرمهم ولكنه سخر مني وقال أن لكل ثورة ولكل مذبحة ضحايا وأخوك ذهب ضحية المذبح والحكومة تعد المذابح والثورات كنكبات وكوارث من فعل القدر فليس لها والحالة هذه أي تعويض يرجى وإذا صحت في وجهه أتقول ذلك وأنت النائب العمومي؟ فقال ديفيلفور وكأنه يحدث نفسه الواقع أن هؤلاء الكورسيكيين جميعا مجانين فهم يحسبون ابن وطنهم ما امبراطورا أغرب عن وجهي يا رجل أو أضطرك إلى ذلك فاقتربت منه وقلت بصوت خافت كأني بك لا تجهل أن الكورسيكي لا يرجع في وعده، إذن فاعلم أنني سأقتلك، ومنذ هذه اللحظة سأرفع سيف الثأر فوق رأسك، وهرولت من الغرفة قبل أن يفيق من هول المفاجأة، ورحت أتربص به الفرص، ولكنه كان حريصا، فلم يكن يغادر داره إلا وهو محاط بمجموعة من الجنود، ويبدو أنه سئم كثرة الحذر ومضايقات الجند فطلب أن ينقل من نيمس وأجيب إلى طلبه فنقل إلى فرساي ولكنني تعقبته إليها والواقع أنه تهيأت لي فرص كثيرة لقتله ولكنني أحجمت لأنني كنت مصمما على ألا أخذ بجريرته وبعد أن راقبته ثلاثة شهور، استطعت أن أعرف أنه يكثر من التردد على المنزل الذي نحن فيه الآن، ولكنه لم يكن يدخل من الباب العمومي، وإنما من باب الحديقة الصغير، وعدت إلى أتويل، ووقفت على جميع المعلومات التي أنا بحاجة إليها، فأنتهي إلى هذا المنزل كما هو الآن ملك للمركيز دي سان ميران، إلا أن المركيز كان قد أجره لإحدى الأرامل التي اشتهرت بين أهل أتويل باسم البارونا فقط في إحدى الليالي كنت أقوم بجولة المعتادة حول ذلك القصر فنظرت إلى موراء السياج ورأيت امرأة في مقتبل العمر على جانب كبير من الجمال وكانت تسير في الحديقة جيئة وذهابا فأدركت أنها في انتظار غريم ديفيلفور وحدث أنها دنت من المكان الذي كنت أراقبها منه، وتبينت وجهها، فإذا هي لا تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها، واستنتجت من حالتها العامة ومن نظام جسمها أنها حامل. وأقبل ديفيلفور في تلك اللحظة، فأسرعت السيدة لاستقباله، وتعانقا بحرارة، ثم سارا معا إلى المنزل، ومرت ثلاثة أيام وأنا مستمر على مراقبتي للمنزل. ففتح الباب الصغير وخرج منه أحد الخدم وامتطى جوادا انطلق به بأقصى سرعة في الطريق المؤدي إلى سيفر وفي الساعة العاشرة مساء عاد الخادم ومرت عشر دقائق أخرى أقبل بعدها رجل يلتف في وشاح كبير يكسوه من فرعه إلى أخمص قدميه وفتح باب الحديقة واجتازه ثم أوصده خلفه وبالرغم من أنني لم أرى وجه الرجل إلا أنني كنت واثقا أنه غريمي ديفيلفور وهنا خيل إلي أن الفرصة قد سنحت للثأر فاستللت خنجري ووضعته بين أسناني ثم قفزت فوق السياج ومنه إلى الحديقة وأسرعت بالاعتصام خلف أقرب شجرة إلى الطريق الذي يسير فيه ديفيلفور وأنا آمن مطمئن ولم يكد يستقر بي المكان حتى خيل إلي أنني أسمع مع رفيف الريح صوت أنين عميق وعندما دقت الساعة منتصف الليل رأيت نورا يضيء عند الدرج الصغير الخاص الذي هبطنا منه الآن إلى الحديقة ثم ظهر الرجل المتشح بذلك الوشاح الأسود الطويل والذي كنت أثق أنه ديفيلفور فأمسكت بمقبض خنجري وتحفزت للوثوب وجعل الرجل يقترب مني ولكنني استطعت أن أرى بين يديه شيئا ولما أصبح مني على قيد خطوات تبينت أن ذلك الشيء لم يكن إلا معول وعجبت في نفسي لذلك ولكن لم يطل عجبي إذ سرعان ما اقترب الرجل من الأشجار التي ربضت وراءها ثم أجال بصره حوله حتى إذا استوثق من خلو المكان من الرقيب بدأ يحفر في الأرض ولما انتهى من الحفر حمل صندوقا كان يخفيه تحت وشاحه ووضعه في الحفرة وبدأ يهيل عليه التراب وعندئذ وثبت عليه ودفنت خنجريا في ظهره فاخترق قلبه وكنت أقول بصوت مخيف ها أنا ذا جيوفاني بريتسيو أنت قيم لأخي. سقط الرجل مخصبا بدمائه دون أن ينبس ببنت شفة فحملت الصندوق لفوري وأسرعت إلى الخارج عدوا فلما وصلت إلى حافة النهر خطر لي أن أرى محتويات الصندوق ففتحته ولشد ما كانت دهشتي عندما رأيت بداخله طفلا حديث الولادة كان على وشك الاختناق فأسعفته بالتنفس الصناعي حتى عاد إليه تنفسه الطبيعي وكان الطفل ملفوفا بقطعة من القماش عليها حرفان يدلان على اسمه واسم عائلته واحتفظت بأحدهما معي وتركت الآخرة مع الطفل وأسرعت إلى أحد الملاجئ فأودعت الطفل ثم عدت إلى زوجة أخي أقص عليها ما فعلت وأزف إليها بشرى الثأري لأخي وتنهدت المرأة وقالت جيوفاني كان يجدر بك أن تأتي معك بالطفل لنتخذه ولداً ونطلق عليه اسم بينديتا عسى الله أن يغفر لنا ويباركنا فأجبتها بأن أعطيتها قطعة القماش وتركت لها حرية طلب الطفل من الملجأ سأل مونتي كريستو وما هما الحرفان الذين وجدتهما على قطعة القماش؟ حرفاها ونون وعليهما تاج البارونا حسنا استمر في قصتك يا بريتسيو وأردت أن أسدل ستاراً كثيفاً على الماضي وأن أقوم على تعهد شؤون أرملة أخي المسكينة فاضطررت مكرهاً إلى الاندماج في مهنة تهري بالبضائع وقد كنا نربح كثيراً من تلك المهنة ولم أكن قد عدت إلى نيمس منذ قتل أخي فيها فنجم عن ذلك أن اضطر صاحب الحانة التي كنا نتردد عليها جميعاً إلى تركي نيمس وافتتاح حانة جديدة في طريق بيلغارد وبوكير وحدث ذات يوم أن كنت أتهب للقيام برحلة جديدة وإذاك قالت لي أرملة أخي اذهب وعند عودتك ستجد مفاجأة مدهشة في انتظارك ولم أعر كلامها أدنى اهتمام ولكنني عندما عدت من الرحلة رابحا منتفخ الجيوب كان أول ما وقع عليه بصري طفلا في الشهر الثامن من عمره ينام نوم الملائكة في مهد صغير أنيق وكان ذلك الطفل هو ثمرة جريمة ديفيلفور ولكن للأسف يا سيدي أن جعل الله هذا الطفل نقمتنا ومن المستحيل أن تبذر حبة فاسدة وتجد عودا طيبا وترعرع الطفل وصار غلاما جميلا واسع العينين أزرقهما فشبع على تدليل أسباثيا له ولكنه كان شريرا لصا بالسليقة مجرما منذ نشأته وحدث يوم أن سرق من جار لنا برتقالتين وعندما هدته بالضرب تقاقر أمامي خطوتين وصاح وليس من حقك أن تضربني لأنك لست أبي وقد راعني جواب الغلام فسقط ذراعي إلى جانبي ولما بلغ الحادية عشر كان يسيء معاملة أسباثيا ولا يكف عن مطالبتها بالنقود ولما كانت تحبه وتعطف عليه فقد كانت تخفي عني كل شيء وتعطيه ما يطلب وأخيرا لم أجد بدا من اصطحابه معي في رحلاتي فرحت أغرر به وأزين له حياة السفن والبحار ورحلنا بعد ذلك إلى فرنسا من أجل صفقة جديدة ورسونا في خليج ليون وكانت الرقابة فيه على أشدها بعد إبرام الصلح مع إسبانيا وتمت الصفقة وفق ما نشتهي وخرجنا من خليج ليون واندسسنا بين السفن بالقرب من ساحل نهر الرون حتى إذا جن الليل بدأنا نفرغ شحنتنا وننقلها إلى المدينة بمساعدة أصحاب الحوانيت الذين كنا على اتصال وثيق بهم ولا ندري أهو الفوز قد أخرجنا عن حد الحيطة أو أن هناك من وشى بنا إذ حدث في مساء أحد الأيام حول الساعة الخامسة أن أقبل علينا أحد غلمان السفينة وهو يلهث وقال أنه رأى مجموعة من البوليس وضباط الجمرك يتقدمون إلى ناحيتنا هالني ذلك، فأسرعت إلى كوة في قبو السفينة، وألقيت بنفسي في الماء ونجوت بجلدي، كنت أعتقد أن البوليس انما جاء ليقبض علي وحدي بسبب الجريمة التي اقترفتها في ذلك المنزل، فأطلقت ساقي للريح، ويممت شطرة الكالحانة التي أخبرتك أن صاحبها انتقل من نيمس بسبب رحيلنا عنها، فسأله الكنت في قلق، وما اسم ذلك الرجل؟ اسمه جيسبار كادروس وهو متزوج بامرأة من قرية كارو ولم يكن لها اسم تعرف به غير اسم قريتها فسأل الكونت وفي أي وقت حدث ذلك في مساء اليوم الثالث من شهر يونيو من سنة 1829 آه حسنا استمر وتسلقت سياج الحديقة القفراء التي تحيط بالحانة وسرت إلى كوخ من القش طالما قضيت فيه ليلتي قبل ذلك اليوم وكان يفصل ذلك الكوخ عن الحانة قاعة صغيرة بجدرانها ثقوب يتاح لنا منها اعلان كادرس بحضورنا تمددت في تلك القاعة ولم أكد أفعل ذلك وأنظر من خلال أحد الثقوب حتى دخل كادرس الحانة وبرفقته رجل آخر وكان رفيق كادروس من الغرباء ويختلف لهجته وثيابه لاختلاف كله عن أهل الجنوب كان أحد أولئك الذين يتجرون بالأحجار الكريمة إذ لم يكد يستقر به المقام حتى نادى كادروس زوجته ثم أخرج من دولاب جانبي ماسة وهاجة قدمها للقادم وفحص القادم الماسة ثم قال أنه مستعد لشرائها بمبلغ أربعين ألف فرانك بيد أن كادرس أصر على أن يأخذ خمسين ألفا ورفض التاجر ثم أضاف بأن عرض هذه الماسة على غيره قد يوقع الزوجين في مشاكل لا قبل لهما على دفعها لأنهما فقراء وعندئذ طفق كادروس يقص عليه قصة مؤادها أن راهبا يدعى بيزوني زارهما في صباح ذلك اليوم وقدم إليهما تلك الماسة على أنها مهداة من أحد أصدقاء كادروس واسمه آدموندانت لاقى حتفه في سجن إيف وأخيرا وبعد مساومات طويلة قبل التاجر أن يدفع 45 ألف فرانك وتمت الصفقة واستولى الزوجان على المبلغ كما أخذ التاجر الماسة وتهيأ للرحيل فدعاه كادرس لتناول العشاء معهما ولكنه اعتذر بأن الوقت متأخر وكانت الليلة عاصفة فلم يكد التاجر يضع قدمه خارج الحانة حتى هبت لفحة هواء قوية كادت تطفئ المصباح فقال حقا إن السير في جو كهذا ليس بالأمر الهيّن فقال كادرس إذن فابق هنا وفي استطاعتك أن تمضي ليلتك بيننا فاعتذر التاجر للمرة الثانية ثم انطلق في سبيله والتفتت المرأة إلى زوجها وسألته في صوت أجش لماذا كنت تدعوه ليقضي الليلة بيننا فارتجف كادروس وقال مذهولاً لماذا؟ لأن التقصر ديء والوقت متأخر فقالت المرأة في لهجة غريبة وهي تنظر إلى الرجل نظرة خاصة أحقا تقول خيل إلي أن ذلك غرضا من ذلك والواقع أنك خيب تظني لأنك تركته يغادر هذا المكان حيا فهتف كادرس غاضبا صحقا لك أيتها الأفعى صه ألا تسمعين وفي تلك اللحظة اهتزت جدران الحانة بدوي الرعد القاصف وتألق البرق بشدة وفجأة طرق الباب فأسرع كادروس إليه وفتحه فإذا القادم هو التاجر بعينه ودخل التاجر وماء المطر يتقاطر من ثوبه كان يقول سيدي إنك كنت على حق حين عرضت علي ضيافتك فقد خيل إلي بعد انصرافي من عندك بدقائق أنني لن أصل إلى بوكير فتبسمت كاركونيت ونظرت إلى زوجها نظرة ذات مغزى وغمغم كادروس بضع كلمات وهو يجفف العرق المتصبب على جبينه أما كاركونيت فإنها عنيت بإغلاق الباب بالقفل وبعد برها تحول كادروس إلى التاجر وقال يخيل إلي أنك متعب فهلما بنا إلى الغرفة التي ستقضي فيها ليلتك بالطابق العلوي وصعد الرجلان وبعد لحظة سمعت وقع أقدامهما فوق رأسي تماما ومضي الوقت والزوبعة تزداد عتوا وجبروتا ولما كنت متعبا فقد غلبني النوم على أمري ولم أدرك كم بقيت نائما ولكني استيقظت على صوت طلق ناري تلته صيحة هائلة ثم وصل إلى مسمعي وقع خطوات ضعيفة صادرة من الغرفة العليا وبعد لحظة شعرت بسقوط جسم ثقيل لين على درجات السلم وقبل أن أفيق من دهشتي سمعت أنينا عميقا يمتزج باستغاثة مبتورة وصيحات فجائية كالتي تصدر من شخص مشتبك في عراك مميت اعتمدت جسمي على ذراعي وأجلت بصري وليا فلم أرى إلا ظلاما دامسا وأعقب تلك الأصوات المخيفة التي أيقظتني بذلك النحو المفزع صمت تام لا يمزقه غير وقع أقدام شخص يسير في القاعة العليا جيئة وذهابا وبعد فترة قصيرة هبط كادرس إلى الحانة وكان مصفر الوجه مرتبكا وقد تخصب كم ثوبه بالدم وكان يحمل بين كفيه علبة متوسطة الحجم فلفها بالمنديل الأحمر الذي كان يحيط به رأسه ثم فتح باب الدولاب وتناول منه الحافظة والحقيبة المنتفختين بثمن الماسة وهرول إلى الباب ففتحه ولم يلبث أن اختفى في ظلام الليل البهيم وإذاك وضح لي كل شيء فأسرعت إلى الحانة واختطفت الشمعة ووثبت إلى الدرج لم أكد أتوسط الدرج حتى اصطدمت بجثة آدمية ملقاة فوقه وإذا حنيت رفعها تبينت وجهها فعرفت لفوري إنها جثة كاركونيت ورأيت في عنقها ثقبا يسيل منه ومن فمها الدماء فأدركت أنها ماتت بالمقذوف الناري الذي أيقظني من نومي ارتقيت الدرجة وثبا إلى الغرفة العليا فوجدتها في حالة سيئة من النظام والارتباك وكان التاجر ملقا على الأرض ورأسه مستند إلى الجدار وجثته تسبح في بحيرة من الدماء تنزف من ثلاثة ثقوب كبيرة في صدره كان الدم لا يزال يسيل منها قفزت إلى السلم وأنا ممسك برأسي بين كفي لهول ما رأيت وهرعت صارخا إلى القاعة السفلي حتى رأيت أمامي خمسة أو ستة ضباط من بوليس الجمارك ومعهم ثلة من الجند أحاطوا بي حالما وقع بصرهم علي وألجم لساني من فرط دهشتي وخوفي فقادوني إلى المخفر وهناك اتهموني بأنني مدبر المجزرة التي حدثت في حانة كادرس وأدركت حرج موقفي ولم تعد أمامي غير فرصة واحدة وهي أن أطلب إلى اول محقق أقف بين يديه أن يبحث عن راهب يدعى القسيس بيزوني مر في صباح اليوم بحانة بونت ديغارد فإذا كان كادرس قد لفق قصة الماسة وكانت شخصية القس بيزوني من بنات أفكاره كان معنى ذلك هلاكي المحقق ومر شهران وأنا في انتظار مفزع والواقع أن المحقق بذل كل جهده للعثور على الشخص الذي يثبت وجود براءتي ولكن دون جدوى وكان في النية تحديد أقرب يوم للنظر في قضيتي ولكن حدث وقتئذ ما لم يكن في الحسبان فكأنما لم تريد السماء أن أؤخذ بجريمة غيري فجاء القسيس بيزوني في يوم الثامن من سبتمبر وقدم نفسه للمحقق قائلا أنه علم أن أحد المسجونين يطلب مقابلته وأنه جاء خصيصا لهذا الغرض ومن العبث أن تتصور يا سيدي بأي احترام لقيته وبأي دقة سردت عليه قصتي وصورت له ما سمعت وما رأيت وقد ظهرت على وجهه أمارات القلق حين حدثته عن قصة الماسة ولكم كانت دهشتي عندما وجدته يؤمن عليها ويصدق على كل ما جاء على لساني في التحقيق ولما غادرني كنت كمفعم القلب سرورا وأملا إذ وعدني بالبحث عن المجرم وتقديمه للقضاء وإظهار براءتي وتشاء الظروف أن يقبض البوليس على كادروس ويضيق عليه الخناق فيعترف بجرمه ويحكم عليه بالسجن المؤبد ويصدر في الوقت نفسه الأمر بإطلاق سراحي قال مونتي كريستو ومن ثم جئتني توا تحمل رسالة توصية من ذلك الرجل الطيب الأبو بيزوني نعم يا سيدي فقال الكونت حسن يا بريتسيا وأنا لا ألومك على كل ما مر بك إلا على شيء واحد هو أنك لم تضع ثقتك فيها كما يجب لأنك لم تحدثني عن زوجة أخيك وولدك بالتبني قبل الآن قال بريتسيو بحزن لأنني لم أرد أن أحدثك بهمومي ومتاعبي بل إنني فيما سرت عليك كله لم أشر إلى أيام تجرعت فيها كأس الشقاء والألم حتى الثمالة إنني عندما عدت إلى قرية روجليانو وجدت منزلي مرتعا للهم والأسى وصورة جديدة لمأساة مؤلمة لا يزال أهل القرية يتحدثون عنها حتى الساعة ذلك أن زوجة أخي ضاقت ذرعا بكثرة مطالب بنديتو فقبضت يدها عنه فكان لذلك أثره في نفسية الشاب الشرير وعول على الانتقام منها وفي أحد الأيام عاد الشقي إلى المنزل ومعه اثنان من أقسى زملائه وأسوائهم وعندما رأته المرأة المسكينة نهضت إليه تعانقه وقد نسيت كل شيء إلا فرحها برؤياه ولكنه دفعها بعنف وقبض رفيقاه على ذراعها وقال بنديتو إذا رفضت هذه المرأة العجوز أن تخبرنا بالمكان الذي تخبئ فيه نقودها فإننا سنعرف كيف نحل عقدة لسانها ونحملها على الكلام قصرا واعتقدت المرأة المسكينة أنهم يهزلون في كل ما فعلوا فلم تفارق الابتسامة الملائكية شفتيها وكان بنديتو منهمكا في غلق الأبواب والنوافذ في تلك اللحظة ثم عاد وعلى شفتيه ابتسامة شريرة وإذا رأت المرأة ذلك كله دب الخوف إلى قلبها وحاولت التملص من جلاديها أو الاستنجاد بيد أن الشياطين الثلاثة كانوا أحرص من أن يدعوا صوتها يغادر شفتيها ثم حملوها بين أيديهم إلى الموقد المتأجج وبكل وحشية وقساوة وضعوا قدميها فوق تلك النيران ثم وقفوا ينتظرون تصريحها بالمكان الذي تودعه المال وفيما هم يضحكون لاهين وهي تحاول التخلص من أيديهم اتصلت النيران بثيابها واضطر أولئك الشياطين أخيرا أن يتركوها حتى لا يشاطرونها ما قدر لها واندفعت المرأة المسكينة إلى الباب بفزع ولكنه كان موصدا ووصلت النيران إلى جسدها ولم تلبث أن التهمته حتى غدا كومة من رماد وكانت زوجة جارنا وسيني قد سمعت وراءت كل شيء، ولكنها لم تجرؤ على الدخول خشية أن يبطش بها الأشقياء، واختفى بنديتو من قرية روجليانو، ومنذ ذلك العهد لم أره ولم أسمع عنه شيئا، هذه يا مولاي هي كل قصتي، ومنها تعلم أن عودتي إلى هذا المكان لأول مرة ومشاهدتي هذه الحديقة التي كانت مسرحا لجريمتي كانت لابد أن تثير في نفسي الشعور بالندم والألم معا